ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا نرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّنَا إِذَا أَبَقْنَا الْإِنْسَانَ منا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا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 قَدِير وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن الله اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءٍ سِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ لَهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ